ve la tequlu lmiy في سبيل الله amwatum بل ahiyau, ولكن لا تشعرون'' ve la tequlu lmiy yüktelu fi sabilillahi amwa'tum, bal ahiya'u, vakil la teşurun.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 ve la tequlu l-miyyu qutul fi sabiilillahi amwat bil ahiyau, vakil la teşhourun. ve la tequlu l-miyyu qutul fi sabiilillahi amwat bil ve la tequlu l-miyyu qutul fi sabiilillahi amwat bil ahiyau, vakil la ve la tequlu lmiy في سبيل الله amwatum بل ahiyau, ولكن لا تشعرون'' ولا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 ve nabil ve nıkun bir şeyim, min al kovu ve al jowu من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، ولنبل أن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، ولنبل أن نكون بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. ولا نبل أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.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 ve la nablun n-kon bşeyim min al kov ve al jög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 ve la nablun n-kon bşeyim min al-xoʻf ve al-jouʻg من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، ولنبل أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.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 ولا نبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشري الصابرين ve la nablun n-kon bir şeyim min al kovu ve al jöy إِذَا اصابتهم مصيبه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا الى راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون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 İnna lillahi ve inna ilayhi rajaun. Al-ladin ıdada acabethum mucebetun. Çalı İnna lillahi ve inna أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اللهم راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، هؤلاءك عليهم صلوات من رب bihim ve rahmetun ve ulai kahumul rabbihim ve Olaik عليهم salawatum min Rabbihim ve rahmetu ve olaikhüm al عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم Rabbihim ve rıhmeti ve ulaikahum almetdun. Ulaik alayhim عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئكه المهتدون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم فِيهِمْ رَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم bihim ve rahmetun ve ulai kahumul muhtedun rabbihim ve ياك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء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 لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون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 bihim ve rahmetu ve ulai kehumul muhtedun ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwaten ve la nablun n-kon bir şeyim min al kovu ve al jöğü ve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 بِهِمْ ورحمة وأولئك هم المهتدون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون ve la nablun n-kon bir şeyim min al kovu ve al jöğü إِذَا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 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 Waman tṭṭwāg khayrān fā inna Allāh šākir ʿalīm. Waman tṭṭwāg khayrān fā inna Allāh šākir ʿalīm. Waman tṭṭwāg khayrān fā inna وَمَن t-tuwag khairan, fa inna Allah وَمَن alim. Wam t-tuwag khairan, fa وَمَن Allah shakir alim. Wam t-tuwag radically hazatan, Allah فَإِنَّ zir müzi bir k impose DR. hocalarının altty autant, Allah nós enMe thinreally ś Shoal Seniirde aç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 وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم إن الذين يكتمون ما من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه لل في الكتاب أولئك يلعنهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم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 من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الناس في الكتاب أولئك يلعنهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم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 <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون <تصفيق> أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون Olaik yelgenhum Allahu ve yelgenhum lağnun. Olaik yelgenhum Allahu ve yelgenhum lağnun. Olaik yelgenhum Allahu أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم وأنت تواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم.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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ülts Wol 앉你がと似て saw looking lucky وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله وَالْمَلَائِكَةِ والناس أجمعين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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 وإلهكم إله واحد اللّه إله إلاه الرّحمن الرحيم و إلهكم إله واحد اللّه إله إلاه الرّحمن الرحيم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 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري فِي البحر إن فِي خَلْقِ السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إن فِي خلق السماوات وَْأَْرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في فِي البَح فِي خَلْقِ السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري فِي البحر.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 ان في خلق السماوات وَالْأَرْضِ واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ve la nablun n-kon bir şeyim min al kovu ve al jöğü ve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 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ بهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أي ضوّف به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 الناس في الكتاب أولئك يلعنهم اولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولائك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم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 بهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والمرء من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أي ضوّف به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 الناس في الكتاب أولئك يلعنهم, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبل ونكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات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 بهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي ضواف به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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ ألك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو عتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهما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 الناس في الكتاب أولئك يلعنهم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم وأنت تواب الرحيم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 بهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أي يطوف به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 ناس في الكتاب أولئك يلعنهم اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم